أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هدوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك متوبة عند الله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 والأحبار عن قولهم الإثم وأثلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان 119. كيف يشاء 110. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم كلما انقذونا رل الحرب اطفأ الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين